بسم الله الرحمن الرحيم ليش السهم لك الخمسة فلوس نقص ولا ما نقص هذه تساعد بسرعة هذه ربحها أكثر هذه اكتتاب شيخ ربحها مضمون فرصة ذهبية <تصفيق> ساء المرء في قناعاته إن صحت أذن ولا نصبوا مستعبد الحرص من له ودبو للمرء في الحرص همة عاجبه لله عقن الحريص كيف آنه في كل ما لا يناله آره ما استعبد الحكم لو أنا بايع لو أمس بايع يا أخي الكريم خلاص شيء راح وانتهى أرطبي بما قسم الله لك أقنع بل عندك لو حب حب كتبها الله لك في بطن حوت في قاع البحر لا أخرجت لي أنها غبتها تريد أن تكون غنيا أخبر أين أهل الهمام أين أهل الهمام اسمع الفرص لا تضيع عليك رب مو عشرة بالمئة ولا مئة بالمئة ولا مئتين بالمئة بعضها ألف بالمئة أو والله الغني من تتبع هذه الفرص. ضيعت الناس والله يضيع أبشر ثانس ما راح تخرج من الدنيا إلا وكملت رزقك اللي الله كاتبه العقل يسب حسابك أبذل السبب بطل غيرك لا تنظر العمارات الناس عقارات الناس لا تقول كما قال الأولون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتيقون إنه لذو حق. الدار الرابحة اسمع لما سوف أقول لك الآن تريد أن تكون غنيا؟ اسمع إلى هذه النصائح لكن السؤال قبل هذا ما معنى الغنى أصلا؟ فبتصر غني سابق وسارع فالغنى الحقيقي ليس في الدنيا اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم كيف تصبح غنية لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أما بعد موضوع حديثنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا موضوع تجاري موضوع اقتصادي اليوم عالم المال الناس اليوم ما تفكر تفكروا بالفلوس إلا من رحم الله حديث المجالس أغلب حديثهم شنو اليوم الأسم والبورصة بعض الناس ما يشتري الجيدة اليوم إلا للأسهم تجد حتى بعض الوزارات تدخل على موظف مشغول ما مش عنده بالإنترنت شغال على الأسهم العالم تتكلم اليوم عن المال صارت اليوم فتنة الناس المال يجمع قدر ما يستطيع ولهذا عنوان محاضرتي كيف تكون غنيا تصير غني اسمع لهذه المحاضرة لكن السؤال قبل هذا ما معنى الغنى أصماني هل الغنى أن يكون في رصيدي مليون دينار؟ هل الغنى أن أملك عمارتين ثلاث؟ هل اللي عنده عمارة صار غني؟ هل اللي وصل المليون صار غني؟ لا يشترط. قد يملك الملايين وهو فقير وقد لا يملك إلا شقة أمرأ وهو غني في العقل الصحيح يصير في المفتون ما يفهم أما صاحب العقل الصحيح إيه نعم اللي عنده ملايين لكن يحس أنه بحاجة إلى أكثر وأكثر ما ينام الليل يفكر فقط في المزيد في المزيد هذا فقير مسكين أما الذي يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع لا يملك إلا الأسودين التمر والماء أنزل الله عز وجل فيه ووجدك عائلا فأغنى أنت الغني ثلاثة أهلة شهرين متتاليين لا يؤقد في بيته نار وهو غني هو حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أغنى الناس شنو أغنى الناس ما عنده شيء مات ودرعه مرهون يخرج من بيته يطلب طعاما حتى استضافه أحد الأنصار هو وأبو بكر وعمر يسألهما رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما ما الذي أخراجكما يقولان الجوع يا رسول الله الله أكبر أفضل ثلاثة يمشون على الأرض يبحثون عن طعام فأضافهم أحد الصحابة لنصار فجاء لهم بذبيحة ذبحها قال إياك والحلوب لا تذبح الذبيحة اللي فيها اللبن فأتاهم بذبيحة وطبقها وقربها إليهم فأكلوا فلما شبعوا قال النبي للصحابة لأبي بكر وعمر أما إنه لتسألن يومئذ عن هذا النعيم على بالكم تأكلونه بس كل رح تسألون عنه يوم القيامة إذن الغنى حتى تكون غنياً في هذه المحاضرة افهم أول قاعدة الغنى هي القناعة من اقتنع فقد اغتنى من بات يقول النبي عليه الصلاة والسلام شغل ثلاثة عندك كل ما عندك آمناً في سربه أولاً آمن ما يخاف هو متوكل على الله أصلاً لو حوله الأعداء ما يخاف يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فهو لا يخاف آمنا في سربه معافا في جسده حتى لو عنده مرض راضي يرضى بقدر الله معافا في جسده عنده قوت يومه يعني الثلاجة خالية لكن اليوم شبعان الحمد لله أكل بك رئيس الخير الثلاجة فاضية لكن أهم شيء اليوم أنت ما تضمن تعيش الغد قال عنده قوت يومه تعرف ما النتيجة فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها ولا تمد عينيك ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه عمره ثمانين سنة ولازال يفكر في مليار العاشر. يقولون أحد الناس يعرفونه يسكن في الحرم وعند ملايين يعني سكن قريب من الحرم في بلد الله الحرم قريب من الكعبة وعنده ملايين مملينة إلى الآن ما حج بيت الله وكلما قالوا له حج يعني الموسم فرصة يعني الحج فيها تجارة ما بأضيعها وكل سنة السنة القادمة حج وكل سنة السنة القادمة أحج عمر أكثر من ثماني سنة قالوا بس روح عرفة أجلس دقائق فيها حج عرفة والبقية تلحق ما يريد فتن بهذه الدنيا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي. يعني جبريل أخبرني أنه لن تموت نفس أبشر استانس ما راح تموت حتى تستكمل رزقها. ما راح تخرج من الدنيا إلا وكملت رزقك اللي الله كاتبه. ولن تأخذ أكثر من رزقك لو حب حب كتبها الله لك في بطن حوت في قاع البحر لأخرجت لك لأنها مكتوبة لك ولو كانت حبة في صحنك لم تكتب لك والله لن تأكلها قل لي يصيبنا إلا, إلا ما كتب الله لنا ملاحظة قبل أن نكمل محاضرتي إما أن تسمعها كلها، أو تتركها كلها، لأنها مشكلة، لو أخذت جزءاً في المحاضرة، ربما تخطئ في حياتك، ربما تظل، المحاضرة كاملة مكملة ولا ينفع معها القزع، إما تحلقها كلها أو تدعها كلها، لأن بعض الأمور لو أخذتها لوحدها ربما تنحرف، لأن هذه القضية، قضية القناعة، ربما بعض الناس يكون كسول ونايم في البيت، وما يبيه يشتغل يقول أنا راضي وقنوع لا مو هذا هذا غير صحيح اعمل وسع وارض بما كتب الله لك واقنع بما أعطاك الله عز وجل إياه اسمع المحاضرة ككل سوف تستفيد بإذن الله جل وعلا قال أحد الشعراء خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة بدنية لا اطالع غيرك لا تنظر العمارات الناس إقارات الناس لا تقل كما قال الأولون يا ليت لنا مثل ما أتي مثل ما أتي قارون لا تشوف قارون وتقول يا ليت عندي اللي عنده يا ليت أركب السيارة اللي راكبها فلان يا ليت أسكن مثل بيته يا ليت عندي معاش مثل معاش فلان يا ليت عندي ملابس مثل ملابس فلان يا أخي لا تنظر إلى من هو أعلمه انظر إلى من هو دونك، مش ربك. ناس ملجة يأكل، ناس ملجة تلبس، ناس تسكن العراق تفترش الأرض وتلت.